ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنداذا ليضلوا عن سبيله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 إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُ لِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ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 رب اجعلني مصليما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مبطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 وَاقْضِ مَا مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبردوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجازي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غنى للناس وليوضو به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أول الألباب Asiakkaan asialle, joka oli yhden aikaa, puhumisilla asialle, jossa on useita, kun sanasana tulkinnan Quranin kriimkaa, sen yllävatan ajoa tulee kuvaan yhdeksi, ajoa ايضا سورة داود و ابراهیمه تشكيسه دحيه تمنات با کو دمانایا سوره ابراهیم و سوره مکیه وای قادا دغیسا قواما توحید توحید کایارمیهسا ای قادا دغیسا هرما حسن کو سومرنای شرا دراده سوره داو واحده تل موضوع مردا سوره مکیه تای انبل سوره یدا تغريق ريمي هيكاب ليسا نو هو هيكاب ليسا باسي يجزها في قيامة هيكاب ليسا قال تعالى فبيروحوا الى امطر حصول لهم وادن وقي كل ما هو سوركه وذخو غارين ولهاذا نغارين الى الذين ارداش بدلوا بدل النعمه صله إلى نعمه, نعمة شيء بدلين ما تنا هذه النعمة نعمة هو محي اسلام لماذا في سورة المائدة ينوكس ومرني اليوم أكملت لكم دينكم وأطممت عليكم النعمة مالك اسلام لماذا هي توحيدك هي قرآنك نظوذة خصالة بشرك أونك سيلا بدبادية شرك هي كفر هي ضلال لك بدبادية أيها أكبر نعم على وجله نعمل ككوركيسة ماذا نعمله وين إسلام نمله هذا ما سيبدلني نعمل إلا ما بدلي كرو لكن شكري يدي بالله بدلي ونعمله وح على غبي إلا جمع هذا نقو كل كأقول هذا المشركين ترى يقول نعمله اللوج نعم يجارنا يا نعمة الأمن من الخوف والنعمة الإطعام من الجوع نعمة الإسلام والإيمان لو قدر وحيوه ضمي وذب الدلال وكفره يقال لهم إذا بدر الكو وذب الدلال وصدق الله في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وقدرهم الكافر كل كوا سوارك مايسي ألم ترى مواذا نقالي إلا الذين كوا بدلوا نعمة الله إلا وقبروا قاياي شكر كذي كفرن Ava lay Jisarnimo, Ya Galli me Kubadalin, Navigai Dafir, Hagiva Didem, Niamadi Ebu Kugalaysay, Ewedewata Ukraine Vat Gali, Ayay Kukri, Ya Shirki, Ya Lala, Ya Hakla Dagalami, Kubadele, Hayhatijadi no Gota, Wa Halu Hai Dajien, Taw Mahundat Kodi, Yasami Ahimhada, Sila I Samay, Daral Bawar, Hala لا تكاد يوحي وارسلاً حلق أقل كي أقل هو حلق سمايو أقل هو قوما جهنما نار جهنم اللي هي أي وارسلاً يصلونها إنك صهادايا موجا جهنما يكون جندونا كلمة تصلي على حتراق ودخول لا فلا سيف نسينا إذا جهنما انتقلن بيكون جندونا وبرس القرار ما لجو سجنادو كانوا جباسيه بلا جهنموا بما فيها من الضريع والزقوم واليحموم والغسل كورم يا حمان قلما با قلما كل خسير ينعمل يبدلهم بشيء من التفصيل وقابلينه أدعي وجعلوا حيولا إلا بوين أندادا لم يبيال وهدوء بخلقه علاب خلاب واحد دون تأ إلى لا أبدان أي إله وين أوصى ميال إذا بدر هذا أرك أفما كما لا يخلق أ فلا تذكرون إله أومك لسي ألا من وحبك فمن ميات كلام مدلك سين س مسكح دي نوبة يسوي كل كازي ربي وحيله وحلمي لا عند ظل يظل في الكوا لازم سلاة بامر كله جب ي هذا ملكه لجوز اللي يظل وبعد أظل يظل معلو وخلافها اللي يظل يجي بعلو ماي اللي له ما كده ما في الك تعذيب والنخضي نفطوا دي آخر كتبوا له مين ووأنا يجي ده ين يوأنا إن وجدنا أبانا على أمي تغني ليوظل إن يذكر كلميا أن سبيله وضد إبر Islam لماذا إن يكلم يامبي أسماء بلال مذا أسماء خفي صورة البقرة وحين كسامر أي أنت على إبر فلا تجعلوا لله أنداها وأنتم تعلمون إن كوابح بلال مذا إنه سنجين بين شجينا هو وحاي إباعر بلجينا Markaisida sammajien, amarkaina jimin, bana u, amar, jakin amru ibahamaa, ua teddiri, ua teddirin, ua hajlamitaj, ua manxa ufa l-jummin, يا اهل حران اسكل الله والله اذا كم من تجندونا فين مصيركم مشدوا هاندونتان نار نار بعضوا هاندونتان كل كادي لويدونتان فسولكم هونوش عليه ثلاثه وسه دكم مؤمنين يا بجهنا وكثار غلي الدنيا وقف كو غدبات بدن مؤمنين ابا كل امر لميسى ولي مر كان جيركي سجنده وكوضع هل سؤال بان لويدينا اذا سول وياك سو مرتي ولي يقول ما مر نار والله ما خرسيني يا قال لها سو بخلينها ولغا روحه ما مرتي في لود بينك ديكتشتو التي تطل على عاله فيده او يودناها بيوكتو اسكي درنكا كتاغي كل ختمات تعلموا وحشكل الله فين مصيركم خوي غادي نسغايا الى النار بوحالين فلم ترى نبي شوبن وموادن وغاني الى الذين قالوا بدلوا نعمه الله اله برواقدو وبرواقاي اي شكري هذا اللي في لاي كفرا افالدر يا جشرنيو اي نعمه بين نار كل عفوا وحلو تجيء قومهم ذلك دار البوار خلاك دار تيس جهنم مرته اللي يرى يصلونها كلي دونا كنا غبن دونا فبيل سال قرار ما لغو سغنا دو واهو غو باسي بل بدم الى جهنم وجعل الى بدرودا ود وحا يلين الاي بوينه اندات الله مديال كون كشي يتوكل كي هيك عبصة صدي ألا كل مذة ومن الناس ذات كوحا كمذة في سورة البقرة أيين كسو مرنين ذات يعلان أي أندادا يحبونهم كهذية حيئة لو جعلهم بيجعلهم إذن لو نعتمك الغروري هيكو على علايا كفكو ذينا قرانايا أسلامتي دبا السعودين هي أمدت دباور دا دايين إذا فرتك قلنا أيها أولا تالله إن كنا لفي ضلال مضين إذ نسويكم برب العالمين وحن ننصنين وإنكارين نقول لعضي أدونك مركان جوغني أدونك موحبا أن الله إذن قلب لكي جيرني تالله إن كنا لفي ضلال مضين أول ما نبادي كسوغني إذ نسويكم مركان إذن لسم يجيرني العالمين وحن وعذر رب الله قيب فليه أندادا مركاوي وجعلوا لله إلا هوين وحيو يلان أندادا من المخلوق كمذا يحبونهم كحب الله ويتوكلون عليهم كتوكل على الله إله إياكوان فارقب أين كل من الله يلان لهاي إياكيب أين هنا اللفت هذا إيا غير عن دين تعب حجرا أي كلومي يا ودين تعب ماجرة وأنت هيد وحداين كل واحد رادا كل صدايا لي ثامته ملمات ويا ذكرى حاسة فإن عن دوندان إلى النار نار كل عبادي الذي فاللهم مرنا عليك يا قرانك وصوباراتي ترقي إيه ترقي مرنا إن ذكفي عن يا وحلاوته لجلي او دو جعلات مرنداتك حنحن اعقابك اللوغو طلق لي إن نقوشيك سادو بحرارتك وضا هو داد وضا هو قاد خالة عال ايباو حيري لعباديا فصول الله وحاتر هذا لعبادية اضافة دومان ايباو يسو اضافي اضافة تشريفه وإلا بلى الله ملك السماوات والأرض وما بينهما هرك يا ذلك يا واع كل عجرا ملك مرك القدر لا يق استغاثك لكن واحد يبصي قار الله وانا يو تصرف سيد كتاب الله أما كلام الله الهجرة مسجد الحرم لأ. أنا مساجد ولا مسجد الله الهجرة سدي أكل اللي عبادي أدمى إخويا الراعي وعكوت الذين آمنوا حق رميه واحد كتيره دا يقيمه حتى سي نصلات نصلي صلاتك كما وحل لغا ربتك سميت توسي هو تكشيه توزين لا يسكو دراي اين صلاه حكمت ثلاثه قوانين وكل اركانته دا, دا. شروط دا. دا. دا. دا. هي شروطها هي واجباتك هي سننته هي هياتك ادون ما شيرت في اضلالات الصلاه جميعها هي اي ماكروهاكا فأشويشك إن أدو حكي إلاليسي أنك تصلاة قمم حسولكو صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصليوي سلاة دركتاني بوتو كاناية إن بوتو كل كلكا صلاة صلاة الله دعم يقيم الصلاة صلاة دهاته سيا وينفق حب حيا مما وعاء فزغناهم سيمي من وحالا جيبا فسق مالك اللي شيكو انتظر انه او كان انه علمك ساورزغي معه عقلك ساورزغي معه عافما دك ساورزغي معه حرورت ساورزغي معه كلكا واحد لو واحد كنتي بفاعدي اتكفى ايدي ساتي ايدي الكيبار رزغي ليلا حقا ده دي ليسا اله كسي ادي هافما ده كسيه هالا كو عابل عارور ده كسيه يساقين بر ها عابداني الماهدو كسيج فافي، عافي ما الهدو كسيج زين وكلا، أنت هدو كسيج أنت باهم حكسي، كل خاو أرزقك الله جرا، بكوغو قال الله رجاي، إنه والبلا كبي، بدوين كل برهلكي جاي، سرا قرسيبي، يهو علانية مقال الله هذا أبو بي يكود، محلك بوضعي، إذا ذا، إيا رزقك، إيا دغلا، محلك بوضعي قري، قيام. Għaddu njadajin taġġorti, fakirni ma kuhiman, għawal bajkua almanzin, dava kuhiman jowajenimu, għaddi kiberku ġanġan bajza, għabdiman bajza, sahadiva iman bajza, kolkammalma, dno xaj, bob xajilka, kolkammalma sa rebbi malin taġġariman, saradalla tosiju, ujhilla jana, alla biħiju, jom bayun, bajun, isfuraxalla isfurta. فيه جودي ساي نهيم ولا خلال صاحب وحترانه وسنجيب صاحب هذا الشق ولا يشاهد ويله سانيال برجيرا يبدأ أكتر درجة قيمي لابقي مكاله راي أو إيدي واتا أو كوسو برج مكان قرجاله حق اسمها ولا كالأعر راي يوم يفر المر من اخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لمنه وعدكم يكون حيجي ولا ألقا اللوغ اصلا تعي كلمه هاك ياد كعارريسا مع لوغ ادرايا لكل مري منهم يا مريض شانو يغني قوث هذاك لوغ جيره او قفلار كوا لما تقفلا ايها تعالى كل كخيل صاحب وانفعاوسا جيرين انت يا المارين دائما سراد الله بوبو تقضنها لبديو الله الذي ايات توحيد كي باب الله بنا الله نلا برايا وحنا لو برايا وحوي لا تفعل ما قل ك، النبي محمد عليه سلامة لا بيئي وحذق اللسود ذيئي اللهم يخل أنا حرمك يجا اللويقان يجا إلى هي اللويقان قل ك وروحه الله ياله اللالذي برايا فاطح خسوك ما كمرك فري المدينة كسودولي صدق بقولي اللحن إلى وكباه اللوي وسحق الباطل إن الباطل كان زهوغا قل جاء الحظ وما يبدي الباطل وما يرضي قراش وإلى يا بان قل كي نبق ليه إله أدنه ياري بل نوشك أوسر المدك ليه توي أوسد حبق ليه لحظا إله باريالك وجوكت وحن تاريلا سامد حقبنا يا ملوي أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجب قل ملك هو العقل وارك كلك الله لا نبرا يا دقشت الله معبود حقه وحاة وحنك لعلمه الذي أحدك خلقه من السماوات والارضاء إذا ريالك إذا دول الريالك الله أبوري خدوا أبورينا وأنزل جديك من السماي القرب ما أنبيك أسود جديك فأخرج فقدت في بسبب الماء بيها سبب طوضة من سمراتي ميريال إليكم كأسى الله خوصاسو يالاي اريم توابو ريج قبلو لابو ريج مو اركينا روبكا كايناي دونكينا عنتوكا كايناي وخو ويهلي لكم ايدينك اللذين انتصرا اعدك سيدا يالاي و الله الله كلام مجلو انت كلي و خو ينقطي ماهر وسخرى لو لكم لاجلكم ايدينك بشرك ادرتين الف الك مراكب ايال الذين سهلوا وهذا الدريال لعبدك يريدو سلكوا هذا يا مركبنا أنت جوعا تب يا أنت يا مركب شيني ما يوايه ماي قدرة من قدرة الله عز وجل هذا قبل بدر هذا الحقد بالتكاموأجل سلكا عليه مركبك أنت على سيا ميزان له ما هذا يا وصخرة إيبافه ذي ذي لكم لأجلكم إذا كدرتم المراكيب يوم إذا فذي ذي التجريه إن يدررتوا إي في البحر بد جد وهيكون سكونه حسب امره اسغا فرى ان يسوتو معا وسالن ان يشاء يسكن الريح فيضللنا شواكيد على داري طبيش يا جهاد كنت اكور عليه اي بدى سي ولحتاجني اي داريات وبابايا مو سيالي وحكلو الانسان لي وسخر الله وحيدين فوديدي لك سخرة أبو عسالي لكم ذنك الأنهار وبيع قل كيفو إله الدلالي قد كأسي ما أشعر سميه آخر الدلم يا ربك يقول دعا وبيعان أكوك إلي أظن ربك هستني يدو ببوحار كيس كلك وبيعاش إنه يذين قل قلال مبئي يبار بايدين ورابيان أذنك نال أبتن. الله يذين يالي أفالك أعد كأس الله والعبادة موذن لكن وعن وحكو أولي alla ghayl asukay takhsiin al-lagalina ayu farka lagajafay ila anigaliban an kubara ila anibbanay idakalayna yanhisa wa sakara akal usfudaydi lakumidin ka ashamsaqarala wal qamara dayaha taybayni yagusuna ayu jogta mabaqan kara mabsamayan patrul khammaraban qatul ghayat qala hasika nagdi hal usbonayu karmin ka مباقنا ايام ويسبدل ايام مالنكي قل احباد اي ساتا هبينكي في احباد اي ساتا الله اوحك لو الله مجره وصخرا اللواف دايدي لكم بدينك الليلة هبينك سأضر اي ساتانو ونساتانو انت العشيسان قاقي ساتان لرنظيم فوق بوجي العنقادتان اسكال سلاحتان والنهار مالن تينا ان ايشت إنه الله في نهاري صباحا طويلا فأقام ركو بريو لأنه قادته الغزق بوناته يا هبانك يا مالك لفضيب الأيدين كو سهلي إنت أمرك الأيدين سمايا وحضوا بباحتان يد الله بريدان تعنتوا إذن كساري وأعطاكم هبوا إذن سيئي من كل ما شيء إذنك سألتموها أدوى إذن ستان أحد كاسالة الله كلمجر قبل قبل وحاول نعمة ربي أدوما ذي سكوك الله ليسي وحينو كولابا ورنكرنا ماها وابنتا وانتاعدو حدا ترتريسان نعمة الله قال لده ابو إذن كبروها لا تحصوها نعمة مكوذي كرتاب أبل بالمناسبة وذات بانو إسرائيل وماذيه إلغوري أيها إباطوغي إبادادو سمين أيود الليل وحي الله وحانكاتوغي لقد حضيح بشرك ما تمني لك كان عباده او غدك افضل من اخويا البلكري ولك طب ايلي يا ملاكين انت قادر كل كاشاك روماني بيي معا لقيخي و كورتغنا لوغو تلالي يا معندو عدا حبدا الرومان كانوا وعونا وحول عبادين مسابيقها الله ونفثه غضب قالوا سجدوا ولين حديث ابن سعودي يحشر المرء على ما مات عليه قف قيامه ولكن يا مركو دنت سجدوا اسو كسغن الى وخه كتغي دينته يقين انه السجود كدنت ادر كان قرب أبا ادو غدويه ما يكون العبد من ربه هو ساجد والسجود واقتر حداد الى هنا دو دوات دونايز سجود بدايه sana booku naqbahii wa taariikhum ka shaaktay oo Rabbi la horgaynay oo si ku yiri udkhulu aljannata adonkaygan jannada geeyay bi xaramatihi xasani baayri maani yar raamud ku jannatagaali shan bookul waxan عمله وسميه لنا كفت الأصابع إشان مديك النعم هذا ذي اللخذي إنت إنت اللي جاري وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وبعضنا ما دم وقتي إنت مدي جوده اللي جاري إشان مديك أكستيسي كالعادي وهاليري ما أقوله محرمة لنا ملك محاطك الجنة تيجي النعم ذي ولي ودمغنا نارته اللي جاي عباد الله ملك مال لفات بالله سائل ييجي قبل جوسه علي أذانك ما كاسو الى كويري ادون خريغا داتا ياكو أبوري يا توفاي يا كان اكبري ياكو جاي ياكو فجي عبادة يا كان عبادة ياكو يا قول الله بلا وحان لنا هلمار فظله ما الله وكان فضل الله عليك عظيما إيمانك يا هدايه يا توفيق املك ولا قر الله بلا بلا مضاعف لو سمايو جنن لا يزغايو هو دبا ونعمته الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أيتغمدني الله للرحمة إذا وإن تعود حدات رسان نعمة الله فروى لا تحصوها فروى قال إن الإنسان دكاك وقبل الإيمان أنتم سنقفك كل إيمان يدينكم إنسان ما هذه لا ظالمون وما مبتكر رب بل كفار حق دي دي قال قلما بل لكنه حكبت بعد يا كل خو إيمانك يا إسلام نماذقته قول خسروا بموحات ردا إعباديا دوما إذا الذين دوما أمنوا حق رميا يقيمها توسيا الصلاة سلادها توسيا وينفقوها بالحين مما وقعن دفتي أن, أن رزقناهم سينا سرنا قرسودية على نية موقشة لبضبة من طبيعياتي يوم ما في كهرتك لا بيع اسفر فيه ما لن هذا ده آن ولا خلال ساحب احترنا وسنجر الله معبود حقه الذي أعدى معبود حقه خلق أومي السماوات إلى الريال والأرض دوليال أنزل دجي من الصماء كما أنبيك الدجي فأخرج بحيي به سبب طوضة من الصمرات من جميع أنواع الصمرات من رجال نوع يالكود لما أنتو بحجي حالو حيونا يو هايدين حي كده عندان با خيس كان عندسين لكم يجينك لا يدين عندسين أيو وسخارة إبوه فداي ديال لكم يجينك ألفولك مرأكيبو يين فداي ديال وأزموجنسي تون هاللوجو معا أبو أما مركمان نقداوي تقال هاللوجو قالو هاللوجو تجاريسو بدل ناقلو بشركة أيهو فائدية سخارة إبوه سهلي لكم إذنك البلق مراكب لتجريه إنه دريرتو في البحر بد قدير خبي ربي إذا كيسا أي كل دريرتو والسخارة إبوه لكم إذنك الأنهار وفي البرقانية أي والسخارة إبوه فديندي لكم إذنك الشمسة الرعلى والقمارة دايحة بيني إيهو السعونية أي والسخارة اللوه سهلي لكم بذينك الليل هذينك والنهار المالينة وآتاكم إبا ويدسيين من كل ما وحلمان تئات سألتموه إبا ويدستين وإن تعدوا حدات ارترسان نعمة الله وروا قد إبا إذنكو قال لدي لا تحسوها كذي كريميسا إن الإنسان ذات كان إيمان إن دين الدين إنسان لماذا يكون باقيا وظلوم مد نفسا أدل من بلن إلى هنا دول منا يا أمكن دول منا يوي كفار حقد ببدن وقالوا ويد قال إبراهيم إيش هذه أيقمة جعل السورة داب اللابات النبي الله إبراهيم أني يا بلنا يا تاريخ الحالم كأيال كانوا باللابان كب ليس كبار بيسونس النبي الله إبراهيم ما كان له صعيدان كاره لعلي دنس اللجل يا حكم إذا النبي الله إبراهيم إمام أهلي التوحيد إنت أبرو ما علي عليه ويالك إيسا قول قولت المشيكين تما كدق النبي قولت لكي تلسلنا ويالانا إيسا قولت لكي يفره ويقضت جين نحن على ملة إبراهيم إنتي النبي إبراهيم بأنه يسيرنا ورأت كي سيبانك عندك وينها بيديه يفره إذا يبقى مركي اللي سرعو. أيوه أيوه. إبراهيم في هاي المركي لشرحه ايا وها لوغانايا ابراهيم يا مشركين في شهر قريش بينهم بون عظيم كما بين السماء والارض او يغوا مشركين هو يالوي. النبي حقه كلك ان هو موعي اجل عسيالوي فسقوا كل كابراهيم ان اشاغتان قدد حق ومله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه ملكون ولا وهذا النبي وإنك الدين سينا أيها بالدين سينا إبراهيم وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في دين من حرد من لطابيكم إبراهيم قد كانت لكم إصوة حسنة في إبراهيم إذا إبراهيم مشركين وحكمة قليل قال تعالى شبوه يروى الذكر أيها الرسول الكريم، شو بنوشكوا أن قال ذا؟ إذ قال إبراهيم، إبراهيم مركو يريوشك، هؤلاء ذين إبراهيم، إن ياد وفقيه، مركو يري إبراهيم، خبيرة رب. ربك، أنك ربيك ياوب، إذ أليل هذا بلدا مكون، في صورة البقرة هذا بلدا آمنا، مرق في صورة البقرة وانكروا هذا بلدا، وفي صورة إبراهيم. هذا البلد ألبلاوي هاي، فهو يمر كهذا البلد لا ما بسمعش بنان بفرتك وتجاني، إلهو ماشان بنان مجاله من كيل، لكن مر كان البلد أولي هاي خلي صدق، بلد في واد سام، مر الله إبراهيم عليه السلام على جميع الانبياء وحنا باري نرى سادويا للهون هولي هاي إنها إلا الأمن والعيش بتباديه النبات جليه هي واحد قال لجلي باديه بيو لبدر الله لفرى مزحان كافي ما لبدر ما شيء جوعان قالوا له لانكرا ما لان نبات جليه ألين وحنا قلنا ملعبه ألين هتكون لانكرا تمام إذا قمتم خير نبات جليه هي معيشة ويدو من الله حكومتنا فبطن الأرض خير الله من ذهريا والذي كان يكون لديهم إنه إسكال لنتان باورر كلها اللبات والله ويد وقت وش يقول ماذا قال إبراهيم هو يري ربي يا ربي أني قال ربي يا يو اجعل يال هذا البلد بلد كان مكا مركيكو بادم او ويدية آمينا مال دي نباد دينة كاليد إله النبي إبراهيم وقا أقبالي واني قال سيدي باين نباد قال يوتاي واتا وهي تعجي خدا يولدنا وابا بيهن سيدي أبرها أوكالي سنبر لغوبة بيهي آمين إلهو ميلنبا الدين كيال قلت أنه جنوبني أنه إبراهيم الله إغداره يوه بنيه عرورة إذا أنه عبد الله صنع سيدانو النبي إبراهيم الله صنع وليه آيه آيه يوحاً داري الله أنه سنم سنم نحن على ملة إبراهيم أكبر كذب إبراهيم. نبي إبراهيم طوما دي سقيم من ربنايت بعصاها خبر يا رب هنيك الرب جا يقال إنهن أصنامته أصنام وحشورة لها أيام ليلة. مثل إنهن أصنامته أظلم لنا لونية كثيراً إم بدن من الناس كميرا. توني دي أصنام بشر كي واحد لقى فجلا جاي واحد إن قبر اللغو وريقو إيه جيد بيسا إيه أسنام إلهي يا يوعد لها إن لغو كافتو موغو قنعو بشر ودي ربي إينا هنا أسنامتو أضللنا اللهمية كثيراً إمباداً من الناس كاملاً أيها اللهمية نبي إبراهيمالك واحد أولاً وقامتون أبتلك اللي سكوا أبتل صدياً نسبدا إنه يكاقيمي بلانتاي خائد إيمان اللي سرعو نبي إبراهيمو إيه فمن تبعني ينتهي توعيك قفخه يقول راعة لا شدي سياب ترك زماش و دون هكل قال الله غفور قال الله في بدل نخريم النهرس بدل باتاي و عدو كعاسيه نفتهد واسكا ذاكر خبانا يا ربنا انا صدمه ابراهيم با سعته عليه السلام اني اني اسكنت دجيي من ذريتي من بعد ذريتي حاسك قاركودو قال شنا عيل يا جرو مكوغتغي في وادي الميلغودا توق بي مزوحي خير يدي زلع او منا امبر لاهاي ووادغه او دويهاي كندا بريتيكا اديغا الله عقلكا المحرمي اين الدرجئين قوم هذه ابراهيم وليكثم شبانا يا ربنا أنك ربك نو تيوقيم ان الماء جاتو سيا الصلاه لو ارمود قادو صلاه ده عباده قدیما اینه تای او ان امتان لا قیل آهن ای کا الرحمن قال الماری مکو حان او دگه انی صلاه توسیه طلبات مستجابوها مکا تفتح علمکا موسلی کوت کانایا مال صلاه لوگه دد بدن یی او کس صلاه وناکسن بری غل کو ارکت ما بجیغت کل کا بلدکا وهذا يعطل الله علمه محانو لكي إنه صلاة التوسيان كلها قف مكا كننول إنه صلاة تحواه بكتر اجتياد كي يددارك اللو سميين يسمى حضاء يأرغماء انتا ايمان بحرم كولاية لم ترينك وإنه بدك استمد ديارة الهلو يا ربنا أنك ربك أنه ليقيمه الصلاة اوغان أيانو دجيره إذا انت في حرم كالدجير salaad beker sagaynaa shaashinku baa inoo meeso ugu imaado on baa baalameen boo ilaahay dunyaku yiri wixii ku daba kaca لو لم يكن تقيلنا مجيوه وعلينا مجيوه حتى الدقاء مجيوه بابوري الله ينلوه هذا نسوه قيادته بحلو للمن ما كسيده كليوه وعاية من آيات الله كلك عسو يريف اجعل الهو حديث افئدة من الناس لو لم يقول من الناس من منت التبعيذية حدو النبي ابراهيم أرى الله فاجعل أفئدة الناس ومن كداف دا تيل كي ما شو الله تحمل لو دمانا اكو كي اورو خوغا من بعض الناس اكو قال شي باي ماده لكن دلكني انت قف بما تي يربش انت قنيتن الى ما كته مادو قريب غري اخبرك ان لوغه بلا بيج الله هو الله نبي هو محمد حقا كن زي ماكو حقا كن انت مدينه اخبرك كوادن إذن يضع مقيم المدينة بشمال قنيسنجاء في الصوماليا أو إنه مدان في مصر ومصورة جري من الناس دي ورعبته كل كواجلا دوي إنت على ما كريه ماشي تمت قبل وين وعلى نقول أيهاي وين فجعل الله وياه أفيدها لابيان من الناس تدق قارك كميرة تهوي من جلاته إليهم كل كدتك منا أي ولا خصقي عن تي ولا خصقي عن تي برزقهم الله عن تني من ثمرات مريال حدق عن الله سير إذا دي سلادين الله عاجيير ماكدا مبيا لعلهم يشكروا ما كانت كودن كان جوغا حداد عليكي ليبي دافو حوقابا أفي سمدافي كثر الحمد لله كف عاري مخاطيره الحمد لله من كل شيء ولا يوالعاجا بقولي المزيكا أهيم هذا دوك أنا واحد كو إلهكو على على هكيابي الحمد لله يبكلين محمد الله تعالى ونشدروا إننا جن ومرك إنك لو ورك هذا رينو أكل حن ورك سان كيمين شطحهم بان كصعدا طابورهم بان وتر مينهم بان قبعتري العامهم بان نفسي كذري معناكو وعي ياكو ولا جينا كبعدي وعن حميم بمعيتي كوالنا وكلوي كيف علىك طيب الحمد الحمدلله فلأسرة طيب الأهل سوي طيبون بليلا الحمد Mufajidi aladua, ken tuu qadarnukado, tuke tarai, laallaan yskurun. Eidan, shukri, keramahin ukoaga, nei, ne mada, mahti, shukri, lagadam beisiyo, lai se kasim laajidon, la kom kuwa iankom. Arab kahdevo, apka laka maglemesin, alhamdulillahi ytaimaan, muwa inayan wilhum, ياكوا يا يومك يا لا الله من ننت ولا يشكره إنما هذه خبنا يا ربنا شو مدين النبي إبراهيم إنك هذه يا ربى تعلموا وقتها ما نخفي وحنقرينا إنه وما نعلن وحنوجينا وما يخفى ما قرصنا على الله يا بوينا كركي من شيء وهك قرص ما جيو في الأرض بل كجديدة ولا في سماه كم إسمعوا ما حدنا قال إبراهيمارك الحمد ما حد كل جد للا خبيه كربو عبودا إشكال الذي الله وهذا يصير في عنق إبراهيم على الكبار مع الكبار ويا اللي ما ما حد إسماعيل يصير صغاريا سكشنجين صلواه داري إسماعيل إسحاق نوح داري بقولي الله بيتوان سنه إسقاط جيرا على الكبار دا من أدم إسماعيل سير سقalia سقاشم بقول لعلي وإسحاق إسمى بقولي تواني الله بقول لعلي إبراهيم وحيره إن ربي لا سميع الدعاء إن ربي أنا جا ربي جاي لسمى الدعاء تؤمن على الله مغلت بنو خبي يا ربي أنا جا ربي جاي إجعل لي واحد جاي يشا الصلاة كل كدت كم وعي خير مر مصرنا ماها نقيمة الصلاة صلاة ميت أورج اله ومن ذريتي المه قاركوبنا اللو كوا سلاة اوه كيال ربنا يا ربنا أنك الرب قانو وتقبل دعا توق ماذا إذا أقبل كذلك ماذا دعا دي إبراهيم ربنا يا ربنا أنك الرب قانو اغفر لي عن إذا إبراهيم وحن قفق والدي وفضل أيوا الله توجي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بناؤه كما ولوالديه ما بدأ شيء ولالمؤمنين أنت حضرهم أي شيء وعذوب لافت يوما ما لنت يقوم الحساب قيامه حساب ما لنت أجسند unto اللو لفظ بذكر أيوا الرسول الكريم هو شعومدة في قر قال إبراهيم أوهيري صبي يا ربي أنا يقال ربي جايو هذا البلد أميرا نفت قال يا الله ويجادره أنا قال إبراهيم يا وبنية إلما هيك أنا عدوده إلنا عدوده على أسنام. سنم سنم يلا إنه عدودني يا وطن يا يا رب أنا يا رب قالوا إنهن أصنامته أضلالنا لومية كثيراً إمباردنه منن أزيلتك كميدة أصنام باللوميساي فما أني يا إبراهيم أقفك تقولي كا كأيورع فإنّه كاس مني كا فإن أنا ويجا مديعي متعالك قيم بدل إسلامي صومان عاصري قفك إيد ديانة فإنك أديك الله قفوره Allah لافيد بدل أيات علية تأوي فلك توبة كأنه فحيمون بالمؤمنين أنت حق الرمزي هلأون عريس بدل خبنا يا ربنا أننا جربناه إني أنيك أشكنت دجي من دريتي إلما يك غرقو إودي تقول عليه عندجي هي خير يجي سرن دار غير كده عند بيتك اديها الله قلبكا ديمغه بدن اكتي سنه المحرم هل درجيه هي وحمير ربنا يا ربنا انك ربك انه يوقيم في اي الملائكه توسيا الصلاه صلاه توسيا انفاجل الله ويل افيده تنقول قلوبك انا الله ابيال من الناس إذا خرجي كميرا تعودي مجدع أعطاتي إليهم ذرية ورزقهم الله عن توصي من ثمراتي مرا لعلهم ينموا ذا المركات دبلين يشكره هو مهديا خدنا يا ربنا أنك ربنا إنك عظيم تعلم واتقن ما نقصي وحن قرينه وما حذرتهم كأقرسون وما نعلن وحن موجودينه وما يخفى ما على الله يا بابا من شيء حدا يراته وخا لا كرسون ما جيرو في الارض كل دي واحبر كرسون في سما سما غديع عرق واخو كرسون ميدنا ما جيرو الحمد لله الذي الله وهب لي على الكبار مع الكبر جبا ميعي اسماعيل ايسيي ان الرب اني الربي لا سن دعاء الله ما قلبون قدي يا ربي اني يا ربي جاي اجعلني واحد جاي يا صاح اني جاي ابراهيم مقيم الصلاه صلاه دم ومن ذريتي المايه قاركود من مخوقليه اول بومركو يري قال اني جاعل خل الناس اماما تكمانت النول جدك هذا هو يري ايو يري قال ومن ذريتي المنه لماذا وحلقة سيئة إله بيجري قال الله يناله واحد الظالمين إمامني ماذا أنبل ما ينالكم مجرو إيه محلقة سيئة المهي سكاركودن الظالمي كركس من تلاجي من بعض دريتي من بعد ذريتي المهي سكاركودنا إله كوسلا دتوسيك ياك يا ربنا أنك وتقبل أقبر شبنا يا ربنا أن لا جربنا وتقابل جع شو مذا إذا أقبل يا ربنا يا ربنا أن لا جربنا لي وحنقف على دمانتي هلا ويداف ولوالدي لا فضل اي شيء هلا وداف ولالمؤمنين أنت عقرا ميزك انتي كذا الله وداف يوما مارين ويقوم جو سندونو الحساب حساب تام يداون ولا تحسبن الله غافلا صردي هذاي ما كتاي هلا رسولك عليه سلامة والسلام هي مؤمنين أين بعث جدي يا تغافل نبقو جنجي لا عددين جيري لا ديري جيري لا حقيري جيري كلها هو نوع من التصليح صوبنا الله سابر قيلنا أيها لليها فتك المسرقين تقالدها وحيدين كو سمعين أيها إلا موغن يا أيها موغن وحكبت لما الله طرق عليه قال تعالى إلا هو حيري ولا تحسبان حملين أيها الرسول الكريم الله إبوه إليه غافلا إنه موغن عما قفك أي يعملوا سمعين هي. اولهم تذ كان مشركينك سبب كيزمينا اي اما ما قام عقاب انما وح كلاما يؤخرهم تبو ديق عقابك ليوم ما لين بو ديباي تشخص اي فيغمدون فيه قريصه الابصار ما لين دي قام ايش وا وحكايا رياركي كل شيء حاجة سيدنا وأوحي كذاره إيش يديبون لخول ما يسوو قلف كل شيء إنتي بره حري أجق وريتني إيش أسألكم تاعي ما لكاسن لسواه إنما حكرا ما يوأخرواهم إلى ظالمين تعقاب في لغوت على قلعي ورد يبليكاي ليومين تشخصوا بود يبليكاي أي تاج في يومك غنيزة الله بصار أرجيالكوا تاج moo dhina ayi qow dagdagay mala ko mal gaul yaro xisabta ugu yaro cidigo maashi looga yareey ayu dagdagayaan tagai, ciir ruusi tago qara tkii u danbayay moqni ciir ruusi iyaga malaha kor u taagaya miyaga ku قودو خينتوو سي لوو ما سكا لا هورتا ليا كياما ايي كلب متفيرينايا لا يرتدو من نقوتو اليهيم يغا طرفو مي سودا لا ابيال قودانا حواو العدلو قلبي خينتو ورايري وخسيه درن يي غارادا كوما جيرو واحد لقلبي هو اندر شسوسو بندي ان يوما مال العذاب مالين تاقيي عذاب کي اوسودو ايمانايو او گدي حدين لا گتبووسايستو بيلي ماني سايحي او عملي صالح حدين على دربو لبدا سلوگت بدا كل تعذب کو يمت الذين حي حي اورندون ظلمو قد درسد ربنا يا ربنا اننا قربيك نو اخيرنا ان تجيبك الى اجل مضى انت لغا جارو قريبين وهل عسىنا ينادوني قبل عليو؟ لا جيلي ماي، لا بس هبوط بعدين اللو جيلي، أولنا دين الله نظم كملسنا، وقولك آخرنا لا تري واي من دون تعياضة، أدون مجرى واحد ليه؟ كنتي سؤال لك دي، قولك ويجري الله الله بتعي، آخرنا ملكي لا تجدون يا مجدتو، معناك فرجيتاه، مرحلة مؤقتة اي ولا لما تجي، ولا يقول لك حكي اللي يقول إلا وهو جاهدي سبحانه بقلني يا إقبال كي كبقى أيام بل الله النعيل حبنا جادينا ولو فدوا لا عادوا عنه وإنهم لكاذبون بين لو يلوي إذا فما فائدة إجابتي نكلا جل غنمها ربنا يا ربنا أخذنا ندبرك إلى الجلي ماذا أنت لا جاره حريبا دم ما الميربهات نوكل حاضرنا جان نجيب دعواتك فرينتان نوص وفرطان اخبارينا وإيمانك إي حق إي إسلامنا نلوغو يارك حتى انقادنا هنا نجيب دعواتك يرمضي حق هذا نوغو يارتك يدعوكم اللي يغفيل لكم ينوحقكو سمارنا أيان اقلالينا اخبالينا ونطبيع الرسل اخيارتان نوص ودرتين حتى انكوفر الخيرانينا اعبار نوكاليو سوابت اللوغو يارك اولنا وحيده جران دمان ماينو آخرنا ما جرتو اولم تقولوا واذا نهجر اقسمتم ان ادلرات من قبل هذا الكر في دنيا ما لكم ان يسندين شنو من جوار بدون كتغي لمن ما ينسوا دي في شريمه مسكنتم سوانكي دغي في مساكن الذين كواقلدوا ظلموا انفسهم نفسهم الظلميه الدنيا بهم ان دت لا بادي يلاو سو شغي سوما أنا قالوا كي أدخلت سوما، كما أقرأ قادة نين سوما، كل قادة خلدها مرجوعي، نقول بعد بعدكنتي، وسكنتم عادتكن، في مساكن الذين كوي على قلاده جوده عادتكن، طلاموا أنفسهم نفط وتبينا دي. لكم دينك، كيف فعلنا بهم قصمايني، كوي داد لو جفري، نقول كوي كان يركوه الله بدلي لإذن مشاق المياه وطبعينا وعد هذا لكم إذنك كيف الصدى أن فعلنا كوسميني به مياه والضربنا وحن إذن قدرنا لكم إذنك الامزال ما ماله هو أن سمعه لم إذن شاقناي وقد مكروا وحي أغرسدان كوي هورا مكرهم أغرسدوه وقر الله الكفر حسولك الله دلي دين تلوه تجيي إنه كفر حسان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 كل كحجر بشر سميء حقه وإن كان مغرم ما كان مغرم حجر تولد منه كل تتجول مدا إلى قاعله منه مغرقة الجبال بورها وقدر الله كويه فلا تحسبنا صوبنا هملاي الله ابوين مخلف وعده يبوي سميض بعدينا يعينو ياي ورسوله يبوي إلهي رسوشي إنتقل ما يسعينه بدباديه إنتبهني سنه الدبر قويه أيه رسوشه يا باهي إلهي بلما نكما ضعه إن الله الله يخلف الميعاد وإن على زمن وددها ديراته حسن لواته يا باهي رسوش الله قال فالفرين يا سبيل الله يا باهي يؤمن المرين يا مرنها ملي فلا تعصبانا صوبانها ملي الله أبوين أخلفه وحده يا باهي سميت قوبي أليه إنه يا باهي فصوله يا باهي محله الغوياني دم حي كملاته حي ربنك تهلي بكلا الله تبلنك اضغادي ايادي اللوبي كرتو ثورحمه كملاته او ظروف بان جاي كو قبصتو ايادمي سي اوفن لكن لله ما علم درا هايس ما تورحما هايس شبلنك يسو با كناني من الله بوين عزيز الله أمك إذا قلت كل كوه يباعن ما يو دمت قا من أرقطش الله صائبا لمن أساءوا قبعة باعسية وخالف أمره وركيسة دام مر وكارقطنا كرمل لكارقطنا يا يوما مالين تبدلوا الأرض ممكن تجنا إلا بدلا يو محله هو بدلا يا غير الأرض متكال يا ترى بدلكم ما تغير كلها أو نقول كان يطلع كذا أميت كذا زمناً، ثاني آية كتوسيني، نقول كان لب دلائه أميت كله كينا، أما وتغير الصفه كان ينصفه هو حاويه لو كمان تأين قلنا الله، مورو ليه، كدبوا ليه، بدبو ليه، وحصل بابينا يا، مع كتوسيني إذا صورة وحاول يبورها اللقادة يا يهدها اللقادة يا بدها اللقادة يا سيدا مقارن سعى لقد بحيه يا الله نساء كل كثم وصفاتك يدي اللقودة وإذا الأرض مدد باكتوسين أيسا إن تنا كل لبدلنا جاد باكتوسين أيسا كل كارداد اللقود حسابتهم أيو في آخرة ما تبدل الأرض يا غير الأرض اللي بدلا يا والصماء إلى اليالكبال اللقود بدلا يا وبرزو قول إذا الكيسى صوبة اول والله استورنا قبورنا لو جيرى مديه بحر الاكل جيرى وبرهزوا وما بيوضان ما صوبحي بالله الى هوينه يصبعين الواحدك الملك القهار ادومدي سكاتك يا دلتنا تفيح حمام حين غنايا وتارا حاضرك دونتا المجرم كوي ذنبيده واوينه غالدي حق ديدي دومايد ما انت قالو كلب بدل لي مقرنين ياجوج ما وخوغي انتي قذا الله لا باي قذااتك لوو قفتي خا ميه حق الله لا باي او ايغو دن حق ي حق الله دوبه مو قرانينا ايغو لا جمع خيري في الاسباد سلسلة لا لوو خيري سراويلهم من قطيران الله قتيلان لا بيوي لان بيقان قلبشم ايا انت كور كو الله مريور لوكبيكو تلغو غبايا وطق شعودهم وجيالكم مجرمين توحد ابوشه النار نربع دفعش إبا سامحوه إليه ليجي لي في الله إباينه أفا المريو كل نفس نفل هاركو أمصوبان أمحوث ما بعلو أفا المريو إليه كسبت غرف سطل إن الله إباوينه سريع العسان الله اللدد جيوي فسو حاسب الخلق قوم إليك وحسابه إياه في قدر نصف النهار هذا القرآن كان ليدين كدون أغريه بلاغون قارسين من ناس تدكيله قارسيه am wa bayuna kaanta qur'aanka oo maana lo gaarsiye walyun garu dadka inay ogaadaan qur'aanka oo waxa ka horeeyo in agyamma diyamma sadada jirta in lo gaad digo loo sheego walyu alamu dadka inay ogaadaan annama wakhala ma huwa maabud ka runta laba iyo sadex yafar midna ma ilaahu waahid inuu mid kaliye yahay dadka inay ogaadaan walyu ulul hibab إن دار قردك إن دار قردك وقد دادك عقلك في عالة إن عظيماتك قضاء إن أرى قوضوا سير الدنيا إن دار قوضوا إن دار قردك إن دار قردك ولا تحسبنها مالين اللهم يبوين فاثيلا إنهم موكي هم موكي يعملوا سمين أظالمون دلم فلو يالك إنما وعكلمها يؤخرهم تبوهدكي ليومين Maalin burlejaa täyä, koska su ei tagmi donto, kii jomka kuulisa alusaa. Arjialva tagmaa, muhteeni jalo valiminto ei tekdegaan, muhni ruusin, malahkaru lisaa. Laier tedu, ajan lavainenin, ilhem valiminto tarvoo hom isola jirkola kuusola vanmaiso, vaqlla feisa, vaqka variaisa, vaapinta tuom lavialko dana, hawaun وَاخْبَر يَا, ربنا ربنا يا ربنا رَبّي قَلْبِي يجينا وَأَنذِر خَصُوم صُبَّنَ وَحَادُ دِيكْتَ أَنَّ سَدَدكَ يَوْمَ مَالِنُ أُغَدِي يَأْتِيهِم تَطْقُؤُ يَمَنْ دُونَ الْعَذَاب هَذَا بَاوِي يَمَنْ دُونَ حَدّ الْعَذَاب كَالنَّارِ قَالِمِينَ إِنَّنَا زَنَدَغَيْسُ فَيَقُولُ أَيَدَيْنَ الَّذِينَ وَعَ تَلَمُوا قَرْدَ شَدَيْ فَبَانَا يَا أخيرنا ودبنا ودبناهدي إلى أجل المضل قريبين دو حقا الله إذا نجندع وتكا يا رمضان حقا نعوق يا أنت يا إسلامي ملا يعني أقول أنا هنا بنات روسو خيارنا نصرت ديرتي أيان راءنا كل كسر كبير هذا أو مركان كون ما إذا نهجري أذافكك كنا أولم تكونوا موجانا ها أقسمتوم أولم تكونوا موجانا ها اغسامتم قوات من قبل الله في الدنيا ما لكم انو سنئذين بصفقنا من زوال تقيد الدنيا اللقاته من الدولي انجوه ايسان سوئن انك شاك جرع معها وساكنتم في مساكنين الذين تقول الله اي عدالكودي اي داكي جرع كوو الا الدفرق اي عدالكودي اي عدالكودي محياليهن لقوان يوم الدم ويا قوم يصيبكم مثل ما أصاب قوم منوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم اللوط منكم ببعيد الجزيرة العربية أيده بجرا كل خوحة لدجاجي دك لدبر قل يجري أيا لدجاجي أنا اتخذني ولي والله سيولا وسكنتم مولاً دقي في مساكن الذين كل أغلدهم بجود ولا الميت ماي أنفسهم نفيا الكوا أو تبايانا مووسا عدن لكم يدينك كيف سيدان فعلنا قسمين بهم ماضي وراء أو الله ربنا موانا قدر لكم يدينك الأمثال مع ما يال نوابة موانا يدين قدر وقد مكرهم ومال يوارة وحيق رسله نبي ياسي عقي دقيق مكرهم حجر توض النحى وجدن بريح وإن الله يهب وين أطيب النبلي مكرهم حجر توض وإن كان مكرهم حجر توض من نكون يتجول من داخل منه مخرج اجلجي الجبال والبور اواد محصلتاي بورها قوي ولا تمشي في الارض مراح إنك لن تخريق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وان كانك قوي ادا ترى واكين ريا بلغ كاراتك فجائي كذا ما كان قدامك طريف باتهي اذا كان يتزول المديدا داغرمينو مكرك الجبال وبور واحكي من امه حالات عصابنا حسول اللهم لي الله اي بوينه مخلفه وعده الهي يا بو هيسه متجوب يا لي اينو جاي هم مرين ورسوله ويا بو هي وحنا وحنا المام او ودنا اسمور تاكته كل كا ويو الله اي بويل Allah me is a kaadak, dum takami, erguda shaw sahiva, iman asahu, mahala famra. Ya umammarin in a ji donta umadusek, to bedelu le bedeli donu, alarbu, manta luguda gany, ghangalarbi, yelakhet Balugadelaya, rulat khaunadihwa, on bur line, on dayalai, on gid line, oh siman, aya kiyama, uh ishawta maya osamawa Iranyalkinawa le bedelaya, badarazu. اوه إذا الكبه صوبحايا لله معدوثة قرلوك العابده ايه صوبحايا الواحد امدكا القهار قصبا اوه كيسا وعربوكو قصبا وعربا مالمرأيا وطارا وحضر كدونتا المجرمين حق ديديا ديبن دي بقواه ورنا يوما اذن نعلم تعالى صوبحايا مقررنين يجمع حران في الأسفاد سلسلة دائية كتينة داكو حرانو قم هنا حق الله باي قو هنا كذا الله باي وكل كع غمحي يا لغنتي يا مديحي ايا اسكو ميل كوييران سرابنهم ذلك يقبان مالنتا من قطيران والامي قلبسنا وكجنا يا جيركا قتووشا وعاد مووشا وجوهم مجرمين توجيه يالكودا نار وااد مووشا سمحا الله يله سيجسي الله في بينه ظالم كل نفس نفل أرك إذيلك ما كسب وحيك لبستي يا لواء والمارينايا إن الله أيبوينه سريع العزة حسابه أبدى تجيء فيحاسب الخلق أن إذيلك هو حسابه يا في قدر نصف النهار مالهم بركة والليسا يا أنكم لم بالله كلام حينايا أما عصيانك بحسابك كسرت تجيء ياو تربو هذا قرآنك إشاره لقرآنك كل عيسى بلاهون جارسين للناس بل تكتب الله جارسين محله جارسين اللي يؤمنوا أول قرآن كأنه مايا ولا ينذرهم من ذلك اللوججو هي وح كلامها إن الله شر هي يعلمون إن يوجازن هو معبود كرنتا الله هو من واحد كليا لما قولي ذاكرا ان هو وان سمدرات ايا قرانك دتك لوسو غارسيه ولول الباب إن دارغات والله عز <تصفيق> <تصفيق>